جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا ووفق الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين سؤال الفرق بين هذه الترجمة والترجمة التي قبلها قبلها باب وجوب سلة الرحم هذه باب صله الرحم الترجمة في فيها التنصيص على الوجوب أن الرحم واجب أن توصل وأن من الواجبات التي اوجبها الله تبارك وتعالى على عباده صلة الرحم والترجمة التي تليها في بيان صلة الرحم من حيث ثمارها وآثارها ومن حيث أيضا كيفية صلة الإنسان لرحمه وقيامه بهذا الواجب العظيم نعم. ما جاء في الحديث ان إن البر سلَت ود أبيك. نعم. سؤال هل يدخل في ذلك ود الأم؟ نعم يدخل. يدخل والأمر أوسع من ذلك يعني لا لكن ينظر هنا في الأحق فالأحق وإلا يعني ود الأم النساء الكبيرات اللاتي له كان لهن منزلة عند الوالدة. تعاهدهن بالهدية تعاهدهن بالذهاب او اليهن ونحو ذلك هذا كله داخل في هذا وأيضا مثل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام اكرام النبي عليه الصلاة والسلام لصديقة خديجة كل ذلك من داخل في هذا الباب نعم يقول فضيلة الشيخ كيف العمل عندما يكون خلاف بين الوالد والوالدة فإذا قلت لأحدهما أنت على خطأ غضب عليك لا تقل لأحدهما أن أنت على خطأ هذه الكلمة ابتعد عنها تماما ولا حاجة أن تقولها لأي منهما لكن كن ابنا بارا للطرفين حتى وإن كان بينهما خصومة أو بينهما خلاف ولا تدخل في, في تقويم هذه الخصومة وتحديد من المخطئ وإنما اجتهد في القيام بحق الطرفين من البر والإحسان والصلة والإكرام وايضا حاول أن تجمع القلوب وتؤلف بينهما بالكلام الطيب وبخاصة نقل الثناء حتى لو سمعت مثلا من الوالدة على سبيل المثال ذنما للوالد أو سمعت من الوالد ذنما للوالدة تقول للوالد إذا لقيته سمعت الوالدة تثني عليه تثني عليك وافيدكم هنا بفائدة أن الثناء في اللغة هو ذكر الشخص بالشر بالخير فأنت عند كلام فرصة من هذه الكلمة أنك تستعد تستخدم تقول والله سمعت الوالدة تثني عليك لو كان كل كلامها سب قل له والله سمعت الوالدة تثني عليك ثناء عظيما وانت لم تسمع منها إلا سبا كثيرا لو كان هذا قل سمعت تثني عليك والله ثناء عظيما وأطالت في الثناء عليك أطالت في الثناء وأنت صادق أقسم له بالله هذا يجمع القلوب أما أن أن يكون الابن ينقل بعض الكلمات اليسيرة التي تكون من الوالدة وهي مغضبه أو من الوالد وهو مغضب يروح للوالده ويقول اليوم الوالد يقول فيك كيت وكيت ويذهب للوالدة مثل فيؤجج الخلاف ويزيده هذا من العقوق ولياذ بالله فالواجب في هذا المقام جمع القلوب والتعليم